Bismillahirrahmanirrahim. Uhm Ve الله خائف كل شيء İzlediğiniz you <laughs> you بل لا اخفى الله أوه. أوه. أوه. الله اللهم صل على حجه الله ما سبحان adi salat el وا الله بنور يا استاذ ده باظ كل now the وصيقا الذين كفوا الى جنن النعيم ما حتى Çı Kum so وَسِيقًا لَغِيلا تَلْقَوْنَ بَنِينَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ حَتَّى وَأُمُورُ السَّنَنِ أَوْ بَنَاءُهُ إِلَّا الَّذِينَ يَفْعَلُونَ I الله في الله. الله في الله. يسبقون ربي بالحق وقل الله ربي ومنذر يوسف ذي قولا بالقد ربي on uh...